نظيم الهام أو عام العين البكة لا نحن خدام في عزاء من رسوله أو نبيه أو وليه إلا هو ينعى صفت دام اهل بيت النبي علي الزكي هل خدمه بيها نفتخر بين البريه كل بق عمين هاي الارض ننسف عزيه نندب ضحايا للنبي بالغاضريه تلك الجراحه امتزل تجري الدماء اما الرزايات في عزائي الانبياء او عمل عين البكة نحن خدام في عزائي الانبياء ما او نبيين وينعى صفة طاها المرسلين يوم الحسين ظل الشميس تهدي البصاير بساعة المحشر نضيل نحن الشعاير ما غير لي المحب بقع البواتير علمنا حب آل النبي خوض المخاطير لن نقبل العور إننا أهل الإبار نحن أحور في عزاء الأنبياء نحن Al-Fudda <laughs> شهر المحرم من كرة رفنا رعيات كالرعية يحمل الحزن والمحنة آيات هاي الشعائر للمجيد مو للشعارات يوم الحسين في كيل عصير يسمح بطولات للآن ما زال وقع أصوات الفدا والدمع ينهال في عزائي الأنبياء نحن خدام في عزاء الأنبياء ما من رسوله أو نبيه أو وليه إلا طب صدى ظل مرتفع يحيي الذواعي تعلمنا ما معنى الرفض من هالمناعب مثل الحسين بكربله ما عندنا عاصي هيات نهتف لحد قطع المناحي نحن المواليين آلطاها النجبا ننع الميامين في عزاء الأنبياء ننطيب <تصفيق> الهار لطاها المرسلين النظيم الهام او عام العين البكة فنحن خدام في عزار الانبياء ما رسوله او نبيه